بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلانا رن ذات لهب وامرأته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد